بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجنا وغث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 وَإِنْ خِفْتُم أََّا تُقُشقُ ندَمَا فَكِحُ مَا خابََكُمْ مِ النشَاء فَإِنكِفُ مَا قابَرَكُمْ مِن النشَ إِمَةْ مَا وَثُ لَا تَربَ فَإِنْ خِفْتُمْ أََّا تَعْدِلُ ذلِكَ اَذْنَا اَلَّا تَعُولُوا وَاَتُ مَسَاؤُد قَاتِنًا نَحْلًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَأُولَئِكَ آَمِنًا وَلاَ تَسْتَحْسِفُ فَهَا أَمْوَاء لكم الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبِالْيَتَامَى حَطًّا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم فإن آنستم منهم رشدا إليهم ولا أن شتم منهم رجدا فدفعوا إليه الأموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذرا أن يتبعوا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 نصيبا مفروضا وإذا حرر القسمة أولو القربى واليدامى والمساكين فارزقوهم, فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ أَلَّا يَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم نكلثا ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الشدث مما ترك إن كان لَهُ ولد فإن لم يكن له ولد وورثا أبواه فلأمي ثلث فإن كان له إخوة فلأمه الشدس من بعد رصية نوشي بها أودعين آباءكم وأبناءكم لا تذرون أيهم أقرب لهم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الظروع مما ترك من بعد رصية يوصين بها أودعين ولهن الظروع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثور مما تركتم مِنْ بعد وَصِيَّتٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَإِنْ كَانَ غَرِيبٌ وَرَثَتْكَ نِسَاؤُهُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَقْرَبُ أَوْ أُخْتٌ وَلَهُ أَقْرَبُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أكثر من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي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 وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها له عذاب ره ولا التي يرتين الفاحشه من شائكم فتشهدوا عليهم اربعه منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يترفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللغان يأتيانها منكم فآبوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان ثوابا رحيما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 فلا تقيموهن إلا, الا ان يكنن بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرتهن فعسى ان تكرهوا شيئا فعهسى الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ طَلَّقْتُمُ مُشْتَبِداً فَنَكَاحُهَا عَلَيْكُمْ مُؤَبَّداً وَلاَ تَحِلُّ لَهَا بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً آخَرَ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ولا تنكحوا ما نفح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومخة وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ, وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الضرع فأمهات نسائكم وربائبكم التي في حدودكم وربائبكم التي في حدودكم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان رفورا رحيما والمحصلات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين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 والله أعلم بالإيمانكم بعضكم من بعض فإن كحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أدورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإن, فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 ومن يقعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهم نكفر عنكم, عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما خضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل إن جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عخذت أيمانكم فآتوهم مصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطع لكم فلا تبعوا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 ويكتمون مَا آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا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 لا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا سحجكم وَعديكم إن الله كان خو وفور ألَ تغ الذي نَود نَصباًا إلى الذين نصيباً من الكتاب يشترونَ ال القلا فشترون البللالة وَريدونَ أن تظلّ السبيل والله عالَ بعدكم فكفال الله وَر وَوكفاب الله نَصوع من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنا فيهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنوا الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس أَمْ يَحْسُرُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ۖ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّنْ أَصَدَّ عَنْهُ ۖ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سوف كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم, سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواد مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يَأْمُرُكُمْ أن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ الله اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿75﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ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 ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَيَذُمُّونَ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا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 وَلَوْ أنا كَتَبَ بِنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذ لَمَّا أَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم واولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفوز من الله وكفى بالله علما يا ايها الذين امنوا قوا حذركم فانفروا تبقى او انفر جميعا فيننيكم لم لن يبطئا فان اصابتكم شبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن ما هم شيئا وان اصابكم فضل من الله ليقولن لا لم تكن بينكم وبينه موده ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشغون الحياة الدنياه الآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى أو الدنيا قريب والآخرة خير لمن اتقى ولا تغلمون فتيلا أينما تكونوا يجردتم الموت ولو كنتم في غروج مشيرة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 وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطعي الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعا فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحظظ المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنهيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها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 فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فقدوهم وقدلوهم حيث وددوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينهم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت فضورهم أو جاءكم حصرت شضورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أذكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم وينقوا إيكم السلام ويقفوا أيديهم فقذوهم وقتلوهم حيث فقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمن أن يقتل مؤمنا إلا ومن قتل مؤمنا خطأا فتح دي الرقبة مؤمنة ودية ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتح دي الرقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميتاق فديه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 ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم الشلام لست مبمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة فذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون قبيرا لا يستوي القائدون من المؤمنين غيرون الضرب والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكل وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين تعفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستطعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها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 ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن, أن يقتنكوا الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مهينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم فالتقم طارفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طارفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمجعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد لي كافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قرأناكم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم تكون تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين حصيما واستغفر الله إن الله كان رفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان حوانا أثيما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 ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم استغفر الله يعدل الله غفور رحيم ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يغلب به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم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 فَيَدْعُونَ انَّ شَيْطانا مَرِيدا لَّعَنَهُ الله وَقَالَ لَأَثْنِيَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيرا مَّقْهُورا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَدِّلُنَّ آثَامَ الأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ وَلَأَمَنَُّنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو منثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم رجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم قليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وأستخدونك في النساء قل الله يفتيكم فيهم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تهتونهم لما كتب لهم وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصد وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن مرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما, فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحر وإن تحسموا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون قبيرا ولن تستطيعوا أن تعقلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتغرقا يغني الله كلا من سعته فكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تنفوا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض فكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين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 أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يقفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصير قالوا ألم نستحذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحقو بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خسالا مراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضغل الله فلن تجد له سبيلا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 وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فكان الله شافرا عليما لا يُحِبُّ الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفضلقوا بين الله ورسله ويقولون, ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا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 فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة في ظلمهم ثم اتقضوا العجل من بعد ما جاءتهم البينا فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخل الباب قلنا لهم لا تعدوا في السبس وأخذنا منهم ميثاقا وريضا فبما نقضهم ميثاقا وكفرهم بآيات الله وقدرهم بِغَيْرِ بغير حق فقولهم قلوبنا غلف فانطبع الله علينا لكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بذتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلقوا فيه لك شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيما بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة ويوم القيامة يكون عليهم شديدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الضبا وقدموا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الغاسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمغتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَارِ وَعِيْسَى وَأَيُّوْبَ وَيُومُسَ وَآرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ ز ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لن نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنبدين لألا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما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 لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِنَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لكم وَإِن تَكفُروا فَإِنَّ للِلههِ مَا فيِي السموَاتِ وَالأَرض وَوكَان اللههُ عَليمًا حَكيمَا يا أَهلَ الكِتَابِ لا دَغْلُوا فِي بلِكُم وَلا تَقولُوا على الله إللاا الحََّ إِ مَ لمَصِيحُ عسَ بِ مَضِيَمَ رَرسول اللهِ وَكَلِمَةُ وَكَلمَةُقه إ مَضِيَمَ وَرح مِنْ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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشوهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم, فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعَكَفُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَغَفَرَ لَهُمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إن رَجُلٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ وَهُوَارِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فنبلك لمثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم